بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 نبشرك بِغُلَامٍ اسمه يحيا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سميا قال رب أن يكون لي ظلام وكان تمراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا, فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض مخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغيا فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 حسرت إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لآبيا ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يابة إني اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي وأدعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه آدم من ذريه آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه إبراهيم ومن ذريه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 رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصطبِر لعبادته هل تعلم له سبياً ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حياً أو قناه من قبر ولم يكن شيئا فو ربك والشياطين ثم لا حول جهنم مجثيا ثم لا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين آمنوا ويوا الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قبل اخطر منهم احسن اثاثا وريا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون ان العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الَّذِي الذي كفر بآياتنا وَقَالَ وقال لأتين مالا وولدا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 أرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قر من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا